بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل 12 من التذكرة وقال أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أضحكني ثلاث وابكاني ثلاث أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه وغافل ليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه لا يدري أرضى الله أم اسخطه وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحزبه وأحزنني هول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدرى إلى جنة أو إلى النار والعياذ بالله عز وجل أخرجه ابن المبارك قال أخبرنا غير واحد عن معاوية بن قره قال قال أبو الدرداء فذكره قال وأخبرنا محمد بلغ به انس بن مالك قال ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن أول يوم أول يوم يجئك البشير من الله سبحانه وتعالى إما برضاه وإما بسخطه والعيات بالله يا زجل ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك إما بيمينك وإما بشمالك وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم ولم تبت فيها قط وليلة تمخض صبيحتها يوم القيامة باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة وفي البكاء عنده وفي حكمه والاستعداد له. ابن ماجة عن هاني عن عثمان قال كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له تذكر الجنة والنار أو تعيد تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه وان لم ينج منه فما بعده أشد منه والعياذ بالله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى عز وجل في الحاشية واحد ضعيف سبق تخريجه وهو ضعيف اثنان حسن ابن المبارك ثلاثة حسن ابن ماجه. قال قال يا رسول الله ما رأيت منظر مقطه إلا والقبر أفضع منه أخرجه الترمذي وزاد رزين قال وسمعت عثمان ينشد على قبر شعرا فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإن فاني لا إخالك ناجية ابن ماجة عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر، فبكى وابكى حتى بلى الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فاعد فصل القبر واحد القبور في الكثرة وأكبر في القلة ويقال للمدفن أو للمدفن مقبر الله تعالى أعلم قال الشاعر لكل أناس مقبر بفنائهم وهم ينقصون والقبور تزيد واختلف في أول من سن القبر فقيل الغراب لما قتل قابيل هابيل وقيل بنو إسرائيل وليس بشيء وقد قيل كان قابيل يعلم الدفن ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به فبعث الله تعالى غرابا يحث, يحث التراب على هابيل ليدفنه فقال عند ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتا اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فاصبح من النادمين حيث رأى اكرام الله لهابيل أن قيض الله سبحانه وتعالى الغراب له حتى وراه ولم يكن ذلك ندم توبة وقيل ندمه إنما كان على فقده لا على قتله قال ابن عباس ولو كانت ندمته على قتله لكانت الندامه توبة ويقال إنه لما قتله قعد يبكي عند رأسه إذ أقبل غرابان فقتل تلا فقد تلا أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفن ففعل القاتل بإخيه كذلك فبقي ذلك سنة عيد فبقي ذلك سنة سنة لازمة في بني آدم وفي التنزيل عزب الله رجيم ثم أماته فأقبره أي جعل له قبر يوارى فيه إكراما له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي قاله الفرواء وقال أبو عبيدة أقبره جعل له قبر وأمر ان يقبر قال أبو عبيدة ولما قتل عمر بن هبير صالح بن عبد الرحمن قالت بنو تميم ودخلوا عليه أقبرنا, أقبرنا صالحا فقال دون كموه وحكم القبر أو حكم القبر أن يكون مسنما مرفوعا على وجه الأرض قليلا غير مبنيا بالطين والحجارة والجص فإن ذلك منهي عنه وروى مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أي جص القبر وأي يقعد عليه وأي يبنى عليه وخرجه الترمذي أيضا من عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن عليه وأن توطأ في الحاشية واحد حسن الترمذي وقال عنه حديثا حسن اثنان ضعيف ابن ماجه وفي الزوائل ضعيف ثلاثان صحيح مسلم الترمذي أتابع قال أبو عيسى هذا حديث صحيح قال علماؤنا رحمهم الله سبحانه وتعالى وكره مالك تجصيص القبور لأن ذلك من المباهات وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليس بموضع المباهاه وإنما يزين الميت في قبره عمله وأنشدوا وإذا وليت أمور قوم الليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول وإذا حملت إلى القبور أو حملتها هنا أظنها والله تعالى أعلم هناك خطأ في في الضبط وإذا حملت إلى القبور جنازة فأنم لأنك بعدها محمول يا صاحب القبر المنقش سطحه ولعله من تحته مغلول والعياذ بالله عز وجل وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا تدعت تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وقال أبو داود في المراسيل عن عاصم بن أبي صالح رأيت قبرا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شبرا أو نحو من شبر يعني في الارتفاع قال علماؤنا رحمه رحمة الله تعالى عليهم يسنم القبر ليعرف كي يحترم ويمنع من الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله فإنها كانت تعلي عليها وتبني فوقها تفخيما لها وتعظيما وأنشدوا أرى أهل القصور إذا اميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور أبوا إلا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور لعمرك لو كشفت الترب عنهم فما تدري الغني من الفقير ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير يا هذا أين الذي جمعته من الأموال وقعدته للشدائد والأهوال لقد اصبحت لقد اصبحت كفك منه عند الموت خاليه صفرة، وبدل من بعد غناك وعزك ذلا وفقرا فكيف اصبحت يا رهينه أوزاره ويا من سلب من أهله ودياره ما كان عليك ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد وأقل اهتمامك, وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك البعيد وموقفك الصعب الشديد وما علمت يا مغرور أنه لا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال وليس ينفعك ثم قيل ولا قال بل يعد عليك بين يدي الملك الديان ما بطشت اليدان ومشت القدمان ونطق به اللسان وعملت الجوارح والأركان قبل متابعة في الحشية واحد صحيح مسلم اثنان ضعيف أبو داود متابعة فإن رحمك فإلى الجنان وإن كانت الأخرى فإلى النيران والعياذ بالله عز وجل يا غافلا عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان أتحسب أن الأمر صغير وتزعم أن الخطب يسير وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك أو ينقذك مالك حين توبق أعمالك أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك أو يعطف عليك معشرك حين يضمك معشرك كلا والله ساء ما تتوهم ولا بد لك أن ستعلم لا بالكفاف تقنع ولا من الحرام تشبع ولا للعظات تستمع ولا بالوعيد ترتدع دابك أن تنقلب مع الأهواء وتخبط خبط العشواء يعجبك التكاثر بما لديك ولا تذكر ما بين يديك يا نائما في غفلة وفي خبطه يقظان إلى كم هذه الغفلة والتوان أتزم أن, أن ستترك أن سترك سدا وألا تحاسب غدا أم تحسب أن الموت يقبل الرشا أم تميز بين الأسد والروشة كلا والله لن يدفع عنك الموت مال ولا بنون ولا ينفع أهل القبور إلا العمل المبرور فطوبى لمن سعى ووعى وحقق ما ادعى ونهى النفس عن الهوى وعلم أن الفائز من رعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فانتبه من هذه الرقدة واجعل العمل الصالح لك عدة ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار عامل بعمل الفجار والعياذ بالله عز وجل والأكثر من الأعمال الصالحات وراقب الله سبحانه وتعالى في الخلوات رب الأرض عيد وراقب الله سبحانه وتعالى في الخلوات رب الأرض والسماوات ولا يغرنك الامل فتزهد فتزهد عن العمل او ما سمعت وصول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيث يقول لما جلس على القبور يا إخواني لمثل هذا فأعد او ما سمعت الذي خلقك فسواك يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأنشدوا تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد ترضى أم تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وقال آخر إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت ما قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا وقال آخر الموت بحر طافح موجه تذهب فيه حيله السابح يا نفس إني قائل فاسمعي بقالة من مشفق الناصح لا ينفع الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح وقال آخر اسلمني الأهل ببطن الثرى وانصرفوا عني فيا وحشة وغادروني معدما بائسا ما بيد اليوم إلا البكاء، وكل ما كان كان لم يكن وكل ما, وكل ما حذرته قد أتى وذاكم المجموع والمقتنى قد صار في كفي مثل الهبى ولم أجد لي مؤنسا هنا غير فجور موبق أو أوبق فلو تراني وترى حالتي بكيت لي يا صاح مما ترى وقال اخر ولدتك إذ ولدتك أمك باكية والقوم حولك يضحكون سرورا فعمل ليوم أم تكون إذا بكوا, إذا بكوا في موتك في يوم موتك ضاحكا مسرورا ورؤية عن محمد القرشي أنه قال سمعت شيخنا يقول أيها الناس إني لكم ناصح وعليكم شفيقه فعملوا في ظلمة الليل لظلمة القبر وصوموا في الحر قبل يوم النشور وحج يحط عنكم, عنكم عظائم الأمور وتصدقوا مخافة يوم عسير وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه أيها المقبور في حفرته المتخلي في القبر بوحدته المستأنس في بطن الأرض بأعماله ليت شعري بأي أعمالك استبشرت وبأي أحوالك اغطبط ثم يبكي حتى يبلى عمامته ويقول استبشر والله باعماله الصالحة واغتبط والله باخوانه المعاونين قبل المتابعة أعيد بأعراب آخر والله تعالى أعلم ويقول استبشر والله بأعماله الصالحة واغتبط والله بإخوانه المعاونين له على طاعه الله وكان إذا نظر إلى القبر صرخ كما يصرخ الثور وسيأتي أن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه وما فيه من الموعظة إن شاء الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في اختيار البقعة للدفن أبو داود الطيالسي قال حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال حدثني رجل من آل عمر عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من زار قبري أو قال من زارني كنت له شهيدا أو شفيعا ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله عز وجل في الآمنين يوم القيامة وخرجه الدار قطني عن حاطب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من زارني بعد موتي فكأنما زارني حيا في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. وخرج البخاري مسلم عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاء صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن جلد ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ما؟ قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله سبحانه وتعالى أي دنياه من الأرض المقدسة رمية حجر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر وفي رواية قال جاء ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك قال فلطمى موسى عين الملك ففقاءها وذكر نحوه وقال الترمذي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها صححه أبو محمد عبد الحق وفي الموطأ أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد قد عهدا ان يحملا من العقيق إلى البقيع مقبره المدينة فيدفنا بها وذلك والله تعالى أعلم لفضل علموه هناك قال فإن فضل المدينة غير منكور ولا مجهول ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين والفضلاء من الشهداء وغيرها لكفى وروي عن كعب الأحبار أنه قال لبعض أهل مصر لما قال له هل لك من حاجة فقال نعم جراب من تراب سفح المقطم يعني جبل مصر قال فقلت له يرحمك الله وما تريد منه قال أضعه في قبري قال له تقول هذا وأنت بالمدينة وقد قيل في البقيع ما قيل قال إنا نجد في الكتاب الأول أنه مقدس ما بين القصير إلى الياحمون. فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم البقاء لا تقدس أحد ولا تطهره وإنما الذي يقدسه من وضر الذنوب ودنسها التوبة المصوح من مع الأعمال الصالحة أما إنه قد يتعلق بالبقعة تقدس ما وهو إذا عمل العبد فيه عمل صالحا ضاعف له بشرف البقعة مضاعفة تكفر سيئاته تكفر سيئاته وترجح ميزانه وتدخله الجنة وكذلك تقديسه إذا مات على معنى التتبع لصالح لا أنها توجب التقديس بتداء وقد روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب إلي ثم بين العلة فقال مخافة أن تنبش لعظام رجل صالح أو نجاور فاجرا ولا وليأذب الله سجل في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان صحيح الترمذي وابن حبان ثلاث صحيح مالك تابع وهذا تستوي فيه سائر البقاع فدل على أن الدفن بالأرض المقدسة ليس بالمجمع عليه وقد يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع قرابته وإخوانه وجيرانه لا لفضله ولا لدرجة فصل قال قائل كيف جاز لموسى عليه السلام أن يقدم على ضرب ملك الموت حتى فقأ عينه فالجواب من وجوه ستة الأول أنها كانت عينا متخيلة لا حقيقة لا حقيقة لها وهذا القول باطل لأنه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة لها وهذا مذهب السالمية الثاني أنها كانت عينا معنوية فقاءها بالحجه وهذا مجاز لا حقيقة له الثالث أنه لم يعرفه وظنه رجلا دخل منزله بغير اذنه يريد نفسه فدافع عنها فلطم ففقع عينه وتجب المدافعات في مثل هذا بكل ممكن وهذا وجه حسن لأنه حقيقة في العين والصك قاله الإمام أبو بكر ابن خزيمة إلا أنه اعترض بما في الحديث نفسه وهو أن ملك الموت عليه السلام لما رجع إلى الله سبحانه وتعالى قال يا رب أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فلو لم يعرفه موسى لما صدر هذا القول من ملك الموت الرابع أن موسى عليه السلام كان سريع الغضب وسرعة غضبه كانت سببا لصكه ملك الموت قاله ابن العربي في الأحكام وهذا فاسد لأن الأنبياء معصومون أيقع يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضا والغضب الخامس ما قاله ابن مهدي رحمه الله سبحانه وتعالى أن عينه المستعارة ذهبت لأجل أنه جعل له أيا يتصور بما شاء، فكأن موسى عليه السلام رطمه وهو متصور، وهو متصور بصورة، وهو متصور بصورة غيره بدلالة أنه رأى بعد ذلك معه عينه السادس وهو أصحها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وذلك أن موسى عليه السلام كان عنده ما أخبر نبينا عليه السلام وهيده. السادس وهو اصحها ان شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله سبحانه وتعالى وذلك أن موسى عليه السلام كان عنده ما اخبر نبينا عليه الصلاه والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه السلام من أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض روحه حتى يخيره خرجه البخاري غيره فلما جاءه ملك الموت على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوه نفسه إلى ادبه فلطمه ففقعت عينه امتحانا لملك الموت إذ لم يصرح له بالتخيير ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم والله تعالى بغيبه أعلم وأحكم وذكره ابن العربي في قبسه بمعناه والحمد لله تعالى رب العالمين وقد ذكر الترمذي والحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان ملك الموت عليه السلام يأتي الناس عيانا حتى أتى موسى عليه السلام فلطمه فقع عينه عليه السلام الحديث بمعنى وفي آخره فكان يأتي الناس بعد ذلك في خفية في الحاشية واحد صحيح الحكيم الترمذي وقد سبق تخريجه باب يختار للميت قوم صالحون يكون معهم خرج أبو سعيد الماليني في كتاب المؤتلف والمختلف وأبو بكر الخرائطي في كتاب القبور من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين فإن الموتى يتأذون بالجار السوء كما يتأذى به الأحياء وعن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا مات لاحدكم الميت فحسنوا كفنه وعجلوا انجاز جاز وصيته وأعمقوا له في قدره وجنبوه جار السوء قيل يا رسول الله هو هل ينفع الجار هو هل ينفع الجار الصالح في الآخرة قال هل ينفع في في الدنيا هل ينفع في الدنيا قالوا نعم قال كذلك ينفع في الآخرة ذكره الزمخشري في كتاب ربيع الابرار وخرجه أبو نعيم الحافظ بإسناته من حديث مالك بن أنس عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن أبي فريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بالجار السوء والعياذ بالله عز وجل فصل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ويستحب لك رحمك الله أن تقصد بميتك قبور الصالحين ومدافن أهل الخير فتدفنه معهم وتنزله بإزائهم وتسكنه في جوارهم تبركا بهم وتوسلا إلى الله عز وجل بقربهم وأم تجتنب به قبور من سواهم ممن يخاف التأذي بمجاورته والتألم بمشاهدة حاله حسب ما جاء في الحديث يروى أن امرأة دفنت بقرطبة أعادها الله سبحانه وتعالى فأتت أهلها في النوم فجعلت, فجعلت تعتيبهم وتشكوهم وتقول ما وجدتم أن تدفنوني إلا في فرن الجير فلما أصبحوا نظروا فلم يروا في ذلك الموضع كله ولا بقربه فرن جير فبحثوا وسألوا عن من, وسألوا عن من كان مدفونا بإزائها فوجدوه رجلا سيافا كان ابن عامر وقبره إلى قبرها فأخرجوها من جواره ذكر هذا أبو محمد أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له روان عربيا أنه قال لولده ما فعل الله بك قال ما ضرني إلا أني دفنت بإزاء فلان وكان فاسقا قد رواني ما يعذب به من أنواع العذاب وروى أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم ابن محمد الختلي, الختلي في كتاب الديباج لا وحدثني أبو الوليد رباح بن الوليد الموصلي قال وحدثته وحدثته عن عبد الملك بن عبد العزيز عن طاوس بن ذكوان اليماني أنه أخبرهم أنه قدم حاجة فمر بالأبطح عند المقابر قبل متابعة في الحاشية واحد ضعيف ابن حبان ابن حبان ابن الجوزي السلسلة الضعيفة اثنان ضعيف تنزيه الشريعة متابع عند المقابر مع رفقاء له فقال بينما أنا أصلي في جوف الليل بينما أنا أصلي في جوف الليل وعلي برد لي أحرش أخذته باليمن لسبعين دينارا وقبر وقبر قريب وقبر قريب مني محفور اذ رأيت شمعا قد أقبل به مع جنازة فاذا قائل يقول في قبر قريب من قبر محفور اللهم إني أعوذ بك من الجار السوء